مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خائل للخلق كلهم هو الحبيب الذي تنجى شفاعته لكل من أهوال مقتحمين يا ربي بل لنا